فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 وَلههُ أَْلَمُ بِمَانِكُمْ بَعُْكُم مِنْ بَغْ فَنكِحُونَّ بإذْنِ أَنْلِهَِّ وَآتُونَّ أُجُورَهُ بِالمَعُوفِي مُخوَن مُحْوَناتِ اللهيَرَ مُسافِحاتُِ وَلَا مُتَّخِذاتِ أَخدَ